بوك تو پятنадцать خمسة عشر خمسة عشر سادا فينا اي پردوكت حرشوانيا الثمار والمواد الغذائية الثمار والمواد الغذائية معي حبه فراولة معي حبه فراوله و مني هوست كيوي و دنيا معي حبه كيوي و شمامه معي حبه كيوي و فروت معي برتقاله وحبه جريب فروت معي برتقالة وحبت غريب فروت ومعني يست يابلق ومانها معي تفاحة وحبت مانغو معي تفاحة وحبت مانغو ومعني بانان واناناس معي موزة وحبت اناناس معي موزة وحبه اناناس يا رابليو سالاتو سادافيني انا اعمل سلطه فاكهه انا اعمل سلطه فاكهه يا ييم توست انا اكل قطعه توست انا اكل قطعة توست مع زبده انا أأكل قطعه توست مع زبده <تصفيق> انا اكل قطعه توست مع زبده ومربى انا اكل قطعه توست مع زبده <تصفيق> انا اكل ساندويتش أنا, <سؤال> انا اكل ساندويتش يا يم ساندويتش ز مارغارين انا ساندويتش بالمارغرين <سؤال> <سؤال> انا اكل ساندويتش بالمارغرين يا يم ساندويتش ز مارغارين اي انا اكل ساندويتش بالمارجارين والطماطم нам паттребны хлеб نحتاج الى خبز وارز نحتاج الى خبز وارز нам паттребны نحتاج سمك وستيك نحتاج الى سمك وستيك нам патрэбна япіца і نحتاج إلى بيتزا وماكرونات سباغيتي نحتاج الى بيتزا وماكرونات سباغيتي што нам ماذا نحتاج زيادة على ذلك ماذا نحتاج زياده عن ذلك Нам потребны морква и помидоры на суп. Нахтажу илля жазар ватаматым лисшораба. Нахтаж илля жазар ватаматым лисшораба. Где находится супермаркет? Айна супермаркет. Айна супермаркет. Зайдите, как лиласка, на сторонку ВВВ кропка, букв и скачайте опошнюю версию.